بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة عن ق ص ة ف ر ا ش ة هو في يوم من ا ل أ ي ا م هو راجل كدا شاب صغير كان قاعد و ف ي ف ر ا ش ة جوه الشرنقه بتاعتها لسه مطلعتش ا يعني لسه م ا ط ا ر ت ش بجناحتها لكن جوه الشرنقه بتاعتها الي هتطلع منها هو عمال فضل يراقب ا ل ف ر ا ش ة كذا س ا ع ة و ه ي ع م ل تجاهد علشان تزق جسمها من الثقب الصغير ا ل ف ت ح ة ا ل ص غ ن ط و ط ة ق و ي بتاعت الشرنقه عشان تطلع منها لكنها مش ع ا ر ف ة تطلع وتحاول ويلاقيها ك د ه ط ل ع ه ع ا ي ز ة تزق جسمها مش ع ا ر ف ة تطلع م ح ب و س ة جوه الشرنقه و ع م ا ل تجاهد يعني الراجل الي ل عادي ص ع ب ت عليه ا ا ل ف ر ا ش ة فقرر يساعدها <تصفيق> هيعمل ايه أم جايب مقص وقام قاطع الجزء الي ل فاضل من الشرنقه عشان يوسعلها <تصفيق> طبعا طلعت, الش... طلعت الفراشه طبعا طلعت ب س ه و ل ة ل أ ن ه فتحلها الشرنقه لكن مطرتش ا ليه الجناحين فضلوا صغيرين اوي دبلانين خالص وجسمها ك د ه مش قادر يشيلها وفضلت ش و ي ة ك د ه تحاول تطير وت... وتلف حوالين نفسها وماتت ا ل ف ر ا ش ة الراجل كان عايز يساعدها وكان عنده ع ا ط ف ة ي عيني صعبت عليه لكن ا ل ح ق ي ق ة الي ل ه و مش و ا ت باله ان ا ل ف ر ا ش ة علشان تكبر و ا ل ط ي ر لازم تفضل جوا الشرنقه و ج و ه ا ا ل ع ز ي م ة وتقعد تعافر وتحاول وتتحرك ل غ ا ي ة ما تضخ السائل الي ل في جسمها عشان السائل يوصل للجناحين علشان يقوم زئقها ا لفوق وتقدر الطيران وتطلع لوحدها من الشرنقه لما تكون ق و ي ة و ق د ر ه انها تطلع من الشرنقه ا ل ق ص ة ديا ق ص ة ناس كتير في ا ل ح ي ا ة مش ق ص ة ا ل ف ر ا ش ة بس أ ن ا حكيتها على ا ل ف ر ا ش ة لكن ياما أ ب ا ء و أ م ه ا ت ع م ل ي ن ي ح و ط و ا على أ ولادهم ويسهلولهم كل ح ا ج ة في الدنيا ل غ ا ي ة ما يفضل يخسر الولد وتخسر البنت روح ا ل ع ز ي م ة الي ل تخليها تقدر تطير في الدنيا دي وتتحرك وتنجح يا شباب ويا بنات أ ن ا ل ي ه عندكم ن ص ي ح ة اوعوا تعملوا زي ا ل ف ر ا ش ة دي الي ل ماتت في ا ل آ خ ر ومعرفتش تتحرك ا و ع ت ب ق عايز كل ح ا ج ة س ه ل ة ج ي ل ك لغايه عندك ا ل ح ي ا ة من غير جهاد ا ل ح ي ا ة من غير ع ز ي م ة ا ل ح ي ا ة من غير مناقصات وعقبات ب ت ص ب ن ا بالشلل ومنطلعش أ ق و ي ا ء زي بالضبط الفراشه ديا انا عايز اقول ح ا ج ة للشباب والبنات فيه ث ق ا ف ة اسمها ث ق ا ف ة العرق عارفين يعني ه ث ق ا ف ة انك تعرق وتتعب وتجاهد ويبقى عندك ع ز ي م ة و ت ت ن ه د ل وتقوم ساعتها على رجليك وتنجح اوعوا تفتكروا الي ل نجحوا دول كانوا قاعدين مريحين ونجحوا اتعبوا يا شباب ا ب ز ل و ا مجهود ليه صديق عنده مزارع ك ب ي ر ة للبطاطس بيصدرها ل ب ر ة لكن اكيد المزارع دي في قلب الصحراء بيقولي ل رغم ا ل ب ط ا ل ة الي ل م و ج و د ة في مصر شباب كتير جدا ما ب ي ر د و ش يجوا ليه يقلك و بقى أ ن ا أ ق ع د في الشمس ساعات طويله لا لا لا ل انا أ ماستحملش الكلام د ه وطول النهار إ ي د ي ا عشان البطاطس وكدا والمزارع لا لا ل لا لا. انا أ ماشتغلش الشغلانه ديا فين ث ق ف ت العرق ده؟ يا شباب ويا بنات ا ل ف ر ا ش ة ماتت وبقت ع ج ز ة لانه خد ايدها من غير ما هيا تقوم نفسها بنفسها ي ب ذ ل و ا المجهود ساعتها بسمه م ن شكرا والسلام عليكم